وَثِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِّحَتَ بَوَابُهَا وفت تيحت بوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها